السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال في تفسير سورة عما يتساءلون ثم قال الله جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا ثم قال جل وعلا إنهم يعني هؤلاء الطغاة هؤلاء العصاة هؤلاء المشركون هؤلاء الذين خالفوا شرع الله ما حالهم في الدنيا إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لما يفعل الفعل ويقع في المعصية ويظلم الناس او يعق والديه أو يسرق او, أو يترك الصلاة ما كان يتوقع أن في حساب ما كان يفكر أن سيقف بين يدي الله لا يرجون حسابا لا يترقبون حسابا لا يفكرون في الحساب يوم القيامة إنهم كانوا لا يرجون حسابا طيب ألم يكن هناك اناس يعظونهم يذكرونهم يقولون وأقم الصلاة إن الصلاة تنال الفحشاء المنكر يجب عليك الصلاة وقضى ربك الله الا الله وبالوالدين احسانا لا تظلم الناس الظلم أمره عظيم وشأنه كبير ألم يكن هناك ناس يذكرونهم بلى لكنهم ما كانوا يستجيبون ولذلك قال الله وكذبوا بآياتنا كذابا يعني كذبوا بأفعالهم فعلوا كفعل المكذبين إما أنهم كذبوا بالآيات قالوا أصلا ما في جزاء ولا في عقاب ولا في آخرة ولا فوقعوا في الشرك بتكذيبهم بالآخرة والخروج من الإسلام بمثل هذا المعتقد أو أنهم كذبوا بأفعالهم كالإنسان الذي يقرأ الآيات التي تأمر بالر والدين ثم بعد ذلك ربما بصق في وجه أمه وأبيه، ربما ضربهما، ربما عقهما، فنقول يا أخي أنت فعل يكذ فعلك لا يدل أنك تصدق بهذه الآيات، لأنك لو صدقت بها وامنت بها حقاً، لا الله جل وعلا فيها، ولذلك قال الله تعالى هنا وكذبوا بآياتنا كذابا هل كان الله غافلا عنهم؟ لا. وكل شيء أحصيناه كتابا كل شيء مكتوب ما غاب عن ربنا سبحانه وتعالى شيء طيب هل يعرف بخطرات النفس نعم يسمعك إذا غبت واختفيت وتكلمت في السر نعم لو تكلمت لوحدك نعم لو اضطجعت على ثراشك والتحفت بلحافك وحاولت أن تختفي نعم لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ردار قال جل وعلا وكل شيء أفعالك وأفعال الناس وأقوالك وأعمالك ذهابك مجيئك سفرك إقامتك أكلك شربك مشيك ذهابك إلى آخر كل شيء وكتوب كما قال سبحانه إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل شيء أحصيناه كتابا ثم قال الله فذوقوا ذوق العذاب يا أهل النار ذوقوا ما كنتم تكذبون به ذوق هذا الحميم ذوق هذا الغساق ذوق السلاسل ذوق العقارب ذوق الحياة ذوق أنواع العذاب فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم ذكر الله تعالى الجانب الآخر الجانب المشرق من الصالحين الأثقيها الذين إذا نظرت إلى حياتهم لم تجد فيها ظلما للناس وجدت أخلاقا حسنه وجدت ابتسامة دائمة وجدت لطفا مع الآخرين وجدت عدلا في حياة وجدت صلاة وصوما وصدقة وجدت تجارة رابحة ووظيفة موفقة وحياة سعيدة وتعاملا حسنا مع زوجة مع ابناء مع جيران مع الناس جميعا ذكر الله تعالى هذه الفئه الأخرى الحسنة فقال جل وعلا إن للمتقين مفاذا لهم فوز عظيم وأي فوز أعظم من دخولك الجنة أي فوز أعظم من أن يفزع الناس وأنت آمن أي فوز أعظم من أن تقترب الشمس من رؤوس الخلاق فيتأذون ويتعذبون بذلك وأنت في ظل عرش الرحمن جل وعلا أي فوز أعظم من هذا وأي فوز أعظم من دخولك الجنة ونظرك الى وجه الله جل في علاه ان للمتقين مفازا ما هي حدائق واعناب احدى الحدائق متنوعه فيها من الاشجار الحسنه الجميله والطعام الحسن اللذيذ وفيها اعناب وذكر الله تعالى العنب لانه من اطيب الثمار ولانه كان معروفا عند اهل مكه فالقران نزل عليهم وكان العنب يأتيهم من الطائف ويفرحون بذلك ويأكلونه جنيا ويصنعون منه الزبيب وغير ذلك فقال الله تعالى أنكم ستجدون أحسن من يوم القيامة حدائق وأعنابا ولهم زوجات حسان، وكواعب تراب. الكاعب هي المرأة الحسنة في قوامها وشكلها أتراب يعني متماثلات متقاربات في العمر طيب هل في الجنة خمر نعم فيه خمر لكنه خمر لا يذهب بالعقل ولا يذل الرجل قال جل وعلا وكاسا دهاقا كأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا كلام باطل ما أحد يتلفظ عليه ما أحد يسبه ما أحد يلعنه ما أحد يتكلم عليه بكلام بذيء أبد أهل الجنة كلامهم حسن ولا يسمعون فيها كذبا أبد وذلك لقبح الكذب لا يستعملها الجنة أبدا طيب من الذي جزاهم جزاء ممن من ربك عطاء حسابا ما قال جزاء وفاق متوافق مع أعمالهم لا هذا في أهل النار بمقدار معصيته يعذب أما أهل الجنة فهم يزادون يعطيهم يعطيهم صلى صلاه واحده اعطاه اجر من صلى يعني ملايين الصلوات تصدق بدرها من واحد ضاعفه الله تعالى له حتى جعله كالمتصدق بالملايين عطاء عطاء ممن من ربك الكريم المحسن العظيم عطاء جزاء من ربك عطاء حساب حسابا يعني جزاء لما فعلوه حسبنا لهم هذه الاعمال و ضاعتناها لهم نسأل الله لنا ولكم التوفيق